قل انا ادعوه من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا بنرد على اعطابنا بعد اذ هدانا الله بعد اذ هدانا الله كالذي استهوت الشياطين في الارض حيران لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَتَّقَهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ